بسم الله الرحمن الرحيم وفود العرب التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة بعد حجة الوداع منها وفد نجران نجران مدينة إلى جهة الجنوب قريبة من اليمن من الوفود وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكبا لاحظ كان في البداية كان الذي يأتي مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يأتي رجلان يأتي عدد قليل الآن أصبح الناس يأتون في جماعات كبيرة وحتى من لم يأتي منهم، الذين جاءوا يخبرون ويقولون نحن جئنا بدلا من قومنا خلفنا من قومنا كذا وكذا نحن جئنا نسمع منك وإذا آمنا هم يتبعوننا في هذا من الوفود وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكبا دخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة وأجدية الحرير مختمين بالذهب ومعهم بسط فيها تماثيل هؤلاء جاءوا ومعه يلبسون الملابس الغالية ومعهم أجدية الحرير الرداء ما يضع على الكتفين من الحرير والحرير حرام على رجال المسلمين حلال للنساء. مختمين بالذهب يلبسون الخواتم الذهبية والذهب أيضا حرام عندنا على الرجال حلال للنساء ومعهم بسط معهم فرش فيها تماثيل عندهم فرش عليها صور وعليها تماثيل ومصوح كل هذا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه هدية منه فلم يقبل النبي البسط لم يقبل لأن عليها صور وتماثيل لم يقبلها وقبل المصوح المصوح هذا من الثياب أيضا ولما جاء وقت صلاتهم صلوا في المسجد مستقبلين بيت المقدس. لما لما صلوا هم صلوا صلاة ماذا صلاتهم صلاة النصارى صلوا مستقبلين بيت المقدس في مسجد النبي. ولما أتموا صلاتهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. يا أيها النصارى ادخلوا في دين الله ادخلوا في الإسلام هو الدين الخاتم هو الدين الصحيح. فابوا لم يقبلوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم يعني اذا كنتم مسلمين مسلمونا يعني تؤمنون بالله نحن مسلمون من قبل نحن النصارى كنا نعبد الله قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كنا مسلمين قبلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعكم من الاسلام ثلاث انا اعرف السبب الذي يمنعكم من من التوحيد ثلاثة أشياء ما هي؟ قال اولا عبادتكم للصليب أنتم تعبدون الصليب وهذا يمنعكم من الدخول في الإسلام. الصليب هذا الخشب الذي وضعوا عليه آه. آه. الذي يقولون قتل عليه عيسى عليه السلام وأكلكم, وأكلكم لحم الخنزير هذا من ما يمنعكم أنكم تأكلون الخنزير وزعمكم أن لله ولدا. تزعمون أن لله ولدا فهذه الثلاثة تمنعكم من التوحيد فقالوا له قالوا فمن مثل عيسى خلق من غير أب ايكنا بواحد مثل عيسى خلق من غير أب هذا دليل على كونه إلها عندهم فمن مثل عيسى خلق من غير أبي فأنزل الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إذا كنتم تريدون مثل عيسى فموجود بل أعجب من عيسى آدم عليه السلام فإن عيسى خلق من ماذا؟ خلق من غير أب من أم بدون أب أما آدم فخلق من غير أب ولا أم فخلق آدم اعجب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون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 هؤلاء القوم هؤلاء القوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطيعون له يطيعون بمعنى يظهرون أنهم يسالمونه لا نريد حربا معكم ووقفوا يصلون صلاة النصارى فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فلم يقبلوا وقالوا نحن موحدون نحن أهل توحيد من قبلكم فديننا صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعكم من الإسلام عبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير وزعمكم أن لله ولدا. فقالوا للنبي ائتنا بدليل ائتنا بشخص هو أعجب من عيسى عليه السلام فقال لهم آتيكم به نزلت الآية إن مثل, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابه ثم قال له كن فيكون خلق عيسى مثل خلق آدم كان من تراب ثم قال الله له كن فكان هذا فقط هذا شأن عيسى عليه السلام فشأن عيسى شأن عيسى مثله مثل آدم يعني عيسى وإن كان خلقه شيئا عجيبا معجزا ولكن خلقه مثل خلق آدم بل خلق آدم عجب خلقه الله من تراب وقال له كن فكان هذا هو الأمر فلم يقبلوا أيضا فبين الله تعالى أنهم لا يقبلون في الظاهر ويتكلمون بيقين وصدق في الظاهر، ولكنهم في الحقيقة ليسوا على يقين. في الحقيقة قلوبهم مهتزّة وليسوا متأكدين. ودليل ذلك دليل ذلك أنه كانوا يناقشون، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حاجك فيه حاجك يعني ناقشك. من ناقشك في أمر عيسى بعد هذا الكلام أن قلت له قلت لهم هو مثل آدم فإذا ناقشوا بعد ذلك فهناك فكرة طيبة لكي تتبين أنهم ليسوا متأكدين من كلامهم يوجد مسألة جيدة كلهم إذا جاءوا يناقشون كلهم ما رأيكم اتركوا أمر عيسى الآن تعالوا ندعو أبنائنا وابنائكم أنا أنادي أولادي وأنتم تنادون اولادكم فهمنا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنا أنادي نسائي زوجتي وأنت أيضا تاتي بأهل بيتي بنسائك وأنفسنا وأنفسكم ونحن وأنتم نجتمع جميعا في مكان واحد أنا أجيء بأولادي وأهل بيتي وزوجي وأنتم تجئون بأولادكم وأهل بيتكم وأزواجكم ونجتمع في موضع واحد ثم نرفع أيدينا جميعا إلى الله ندعوه ونقول اللهم ملعن الكاذب منا أنتم تؤمنون بالله نعم ونحن نؤمن بالله ما رأيكم نجتمع وندعو أن يهلك الله الظالم منا ندعو الله أن يهلك الظالم منا فنظر النصار بعضهم إلى بعض وهم يعلمون حالهم فلم يقبلوا لم يقبلوا بهذا هذا يسمى المباهلة فهم لم يقبلوا بالمباهله فهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فامتنعوا قالوا لا نفعل هذا خافوا هم قالوا في جوايات قالوا إن كان نبيا ودعا علينا نزل العذاب كما يقول سينزل العذاب علينا فلم يقبلوا بهذا فدعاهم النبي بعد ذلك إلى الإسلام قال إذن أسلموا فامتنعوا قالوا لا نسلم ورضوا بأعطاء الجزية قال إذن فلتدفعوا الجزية قالوا موافقون وقبلوا بذلك وهي ألف حلة في صفر وألف حلة في رجب مع كل حلة أقية من الذهب فان ألف حلة ألف ثوب كامل في فصل ماذا في شهر صفر وألف أخرى في شهر رجل ومع كل حلة يعني مع كل ماذا ألف حلة هذه ألف مع كل واحدة قوية من الذهب مقدار من الذهب أي ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معنا أمينا أرسل معنا رجلا أمينا صادقا يساعدنا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عبيدة عامل ابو عبيدة عامر بن الجراح ابو عبيدة كان يسمى بأمين الأمة أرسل النبي رجلاً أميناً هو أبو عبيدة رضي الله عنه هذا وفد نجرة وفود ضمام بن ثعلبة من الوفود أيضاً ممن جاء ضمام بن ثعلبة بينما النبي صلى الله عليه وسلم ومتكعاً جاء رجل من أهل البادية سائل الرأسي يسمع دوي صوته, صوته يسمع دوي صوته ولا يوفقه ما يقول، فأنا خرج منه في المسجد. وقال أيكم ابن عبد المطلب؟ <تصفيق> هذا ضمام بن ثعلب رجل بدوي من الصحراء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان النبي متكئاً يعني كان مطجعاً نائم فدخله هو من أهل البادية هذا رجل من من أهل الصحرا. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الراس يعني شعره غير مرتب شعره مختلط وغير ملتب ثائر رأسي يسمع دوي صوته ولا يفقه دوي صوته يعني كلامه عندما تسمع كلامه تسمع صوته ولكن لا تفهم ماذا يقول كأنه يتكلم بسرعة أو يتكلم بأسلوب تسمعه تسمعه يتكلم الدوي في الأصل هو صوت النحل عندما يهيج النحل هذا يسمى دويا وكانوا إذا جلسوا في المسجد تسمع دويا يقرؤون القرآن تسمع دويا كدوي النحل كل واحد يقرأ أنت تسمع صوتا مختلطا فهذا رجل يسمع دوي صوته ولكن لا يفقه ما يقول فأناخ جمله أجلس جمله في المسجد ثم قال أيكم ابن عبد المطلب هو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من منكم ابن عبد المطلب فدلوه عليه قالوا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينام هنا فدنا منه اقترب وقال إني سألك يا, يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا سأسألك ولكن انتبه أنا رجل لست من أهل المدينة أنا رجل صحراوي كلامي شديد فلا تغضب مني أنا سأسألك وسأشدد عليك في المسألة يعني سأسأل بشدة فلا تغضب مني إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك يعني لا يكون في نفسك شيء مني لا تغضب مني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدلك لا تجد يعني لا تحزن ليس من وجد يجد الوجد هنا هو الحزن قال سأسألك أشياء فلا فلا تغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدا لك بدا يعني ظهر. سل ما يظهر عندك فقال انشدك بالله أسألك بالله الله يرسلك الى الناس كلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال انشدك بالله يعني أسألك أحلف لك بالله الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة أنا أسألك بالله هل هذا حق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشدك بالله أسألك بالله أيضا قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ أموال أغنيائنا فتردها على فقراءنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال أنشهدك بالله أه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من 12 شهرا يعني شهر رمضان هل أمرك الله أن نصوم هذا الشهر فقال النبي اللهم نعم فقال أنشهدك بالله أه الله أمرك أن حج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل فانه قد امنت وصدقت أنا موافق على هذا انظر إذا الى رجل رجل يقول ل لي لي لي لي قال لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا لي لا لي لي لي لي لي لي لي لي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سأسأل واشدد فلا تغضب مني أنا أوليد وأنا اتبين فقال سل فهو قال هل أرسلك الله إلى الناس نعم أرسلني إلى الناس قال والله أرسلك إلى الناس تحلف بالله قال نعم فهمنا؟ فقال هل أمر بالصلوات الخمس قال نعم بالله أمر بها قال نعم وهكذا فكل واحدة منها سأل عنها بماذا بالتأكيد فقال فإني قد امنت يا رسول الله أنا امنت وصدقت يعني وافقت هذا الكلام والقول الذي جئت به. وأنا ضمام بن ثعلبة اسمي ضمام بن ثعلبة فلما, فلما ولي فلما ولي لما ول لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم فقه رجل لما ذهب هذا رجل قال النبي هذا رجل فقيه ما معنى فقيه هذا الرجل عاقب رجل يفهم ماذا يقول وهذا الأسلوب وإن كان فيه شدة ولكنه دليل على ماذا دليل على أن هذا الرجل كان حريصا على العلم كان يطلب العلم فقال النبي فقها الرجل يعني أصبح فقيها ما أفقاه ثم ذهب اضمام إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان فأسلموا كلهم وفود عبد القيس ومن الوفود وفد عبد القيس وكان من خبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما من خبر هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام جالسا بين أصحابه فقال لهم سيطلع عليكم من هنا ركوه هم خير اهل المجرد ولم يكره على الإسلام وقد أنضوا جكائبا واثنا وزاده اللهم اغفر لعبد القيس هؤلاء قوم جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاخول النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل مجيئهم قال لأصحابه من هذه الجهة سيطلع عليكم قوم منهم هم مسلمون هم افضل الناس هم خير من ركب من اهل المشرق هم من خير اهل المشرق ولم يكرهوا على الإسلام هم دخلوا إلى الإسلام مختارين لم يكرهوا قد أنضوا الركائب يعني اتعبوها الركائب هي الأشياء التي يركبونها اتعبوها من كثرة السفر وأثنوا الزاد انتهى زادهم انتهى طعامهم وفنيهم اللهم اغفر لعبد القيس ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتوه ولو فلما أتوه وراءه النبي صلى الله عليه وسلم رموا بأنفسهم عن ركائب بباب المسجد وتبادلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه لما وصلوا إلى المسجد كانوا يجمون أنفسهم في المسجد يعني يقفز بسرعة من جمله ويده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتموا بإنزال الرحل ولا يهتم بطربيط الجمل وإناخته لا يهتموا بهذا قفزوا وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتبادلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه وكان فيهم عبد الله بن عوف الأشج وكان أصغرهم سنا فتخلف عند الركائب حتى أناخها وجمع المتاع وأخرج ثوبين أبيضين فلبسهما ثم جاء يمشي هونا حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه رجلا دميما يعني لم يكن جميلا ففطن, ففطن لنظر الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا فطن هذا الرجل يعني انتبه لنظر النبي إلى دمامته فقال يا رسول الله لا يستطع لا قال إنه يا رسول الله إنه لا يستقى في مسوق الرجال في مسوقهم يعني في جلوسهم وإنما الرجل بأصغرين بقلبه ولسانه جاء هذا الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصل هذا الوفد قريبا من المسجد قفز الناس مسرعين يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم الا شاب منهم الا شاب صغير السن منهم طيب اسمه عبد الله ابن عوف ابن الاشج بقي عبد الله عند عند لانه اصغره فبقي عند الابل فأناخرها أجلسها ثم بدا ينزل الرحلة من عليها ينزل الأشياء التي تحملها ثم اغتسل ولبس ثوبا جيدا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه النبي وكان هذا الشاب لم يكن هذا الشاب جميلا بل كان فيه شيء من الدمامة دميم يعني ليس جميلا قبيح كانت فيه دمامة فهمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، فانتبع لنظر في النبي، يعني هو وجد النبي ينظر إليه، فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أن لست جميلا، فطنا لنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمامته، فقال يا رسول الله إنه لا يستقى في مسوكي في مسوكي على جلود الرجال يا رسول الله هذا الوجه الذي لا تراه جميلا هذا الجلد الذي لا تراه جميلا لا يضره. لماذا؟ لأننا لا نحمل فيه الماء. أنا يعني قديماً يحملون الماء في كيس، في قربة هذه القربة من ماذا؟ من الجلد. يأخذون جلد الخروف أو ما يشبه، يخيطونه ويجهزونه، فيكون قربة يحملون فيها الماء. فيقول يا رسول الله. إذا كانت أمامك ناقة إذا كان أمامك باقرة إذا كان أمامك خلوف تستطيع أن تنظل إليه وتقول نأخذ جلده ليكون فيما بعد قربة للماء أما إذا كان أمامك إنسان فأنت لا تأخذ جلده لتصنع منه قربة في ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني لا تنظل إلى وجهي غير الجميل لأنك لا تستخدمه في شيء أنا الذي أستخدمه هل, تز... هل تستعمل وجهي هل تريد أن تأخذه تصنع منه كيسا للماء لا فهو يريد بهذا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنظر إلى وجهه فانت لا تريد أن تصنع ماذا قربة انظر إلى القلب انظر إلى ما اعتقده فهنا قال يا رسول الله لا يستقى في مصوكي يعني في جلود الرجال وانما الرجل باصغريه انما الانسان يحاسب بماذا بشيئين صغيرين وهما القلب واللسان بقلبه وبلسانه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خلتين يعني صفتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناه يعني أنت يا عبد الله فيك صفتان جيدتان يحبهما الله سبحانه ويحبهما رسوله فيك حلم أنت لا تستعجل عندما تغضب لا يظهر غضبك والأناه الأناه هي التأمني والهدوء في فعل الشيء عندك صفتان طيبتان الحلم هو الصبر والأناه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام اهلا بكم لستم في خزي يعني في ذل ولستم في ندم أنكم جئتم فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شبقة بعيدة يا رسول الله نحن نأتيك من مكان بعيد فيه مشقة وبيننا وبين القوم في هذه الطريق يوجد حروب ويوجد خلافات ونحن لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام لأن في وقت الشهر الحرام لا قتال فنحن نأتي في الشهور الحرام فقط قال القوم يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبين يعني يمنع بيننا وبينك ماذا هذا الحي من كفار مضر هؤلاء القوم من كفار قريش أو مضر وهؤلاء يمنعوننا وإنا لا نصل إلا في شهر الحرام لا نأتي إليك إلا في الشهور الحرام فقط فمرنا ومرنا يا رسول الله بأمر فصل نريد امرا يقينيا لا نعود بعد ذلك نريد دينا واضحا لا نعود بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرواكم بالإيمان سامرواكم بالإيمان أتدلون بالإيمان بالله أنتم منو بالله تعرفون ما معنى الإيمان بالله هم جدد هم مسلمون جدد سكتوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بين لهم إقام الصلاة نعم مجيد إقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا المغنم من, من الخمس تعطوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن الدباي والحنتم والنقير والمزفر يا رسول الله لا نستطيع أن نأتي إليك كل وقت بل هناك الشهور الحرم فقط أما غير ذلك فأمر ليس سهلا فقال فقالوا له مجنى بالأمر الفصل مجنى بالأمر الصريح لكي لا نحتاج إلى فتوى فقال تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيمون الصلاة توتون الزكاة تصومون رمضان وإذا قاتلتم المشركين وغنمتم تعطون من المغنم الخمس إذا غنمتم تعطون الخمس ثم قال وأنهاكم هذا النهي أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفد هذه صفات كلها للخمر بطولكم مختلفة يصنعونها بطولكم مختلفة والمراد بذلك ما ينبذ في هذه الأواني ما ينبذ يعني ما ينقى ما يوضع في هذه الآنية قال الأشج يا رسول الله إن أرضنا ثقيلة وخمة وإن إذا لم نشرب هذه الأشربة عظمت بطوننا فرخص, فرخص لنا في مثل هذه وأشار إلى يديه. يعني نريد ترخيصا إلى هذا فأومى النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه عشار النبي بكفيه شج، إن رخصت لك في مثل هذه شربته في مثل هذه وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وبسطه حتى إذا ثمل أحدكم إذا ثمل يعني ذهب عقله قام إلى ابن عمه فضرب ساقه بالصيف. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ناهيهم بما ذكر لكثرة الأشريبة بينهم يعني هؤلاء قوم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالأمر الفصل في الدين فجاءهم بالتوحيد قال تؤمنون بالله وتؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم تقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة حينما ومثل هذا ذكرهم فقالوا وعن أي شيء تنهانا فقال أنهاكم عن الخمر بصورها مختلفة. فهمنا فقال واحد منهم يا رسول الله كيف تنهانا عن الخمر نحن نسكن في بلاد صعبة كما اليوم يقولون في روسيا كما يقولون وبسبب البلد وهذا نحتاج إلى الخمر لكي تساعدنا قالوا يا رسول الله نحن نسكن في أجد صعبة وإننا إذا لم نشرب الخمر فإن بطوننا تكل البطون تصبح كبيرة سأصبح سمينا إذا لم أشرب هكذا قالوا إذا لم نشرب فعظمت بطوننا فلخص لنا في مثل هذه يعني يا رسول الله نريد تخفيفا هكذا يعني شيئا هكذا يعني لا نقول لك نشرب الخمر ولكن أعطنا لخصة في الشيء القليل يعني نشرب الشيء القليل الذي هو دواء، فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم هو رخص لنا يعني خفف لنا يا رسول الله في مثل هذا وأشار بيده يعني شيئا قليلا، فهمنا؟ وأشار بيده، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هو أشار بيده واحدة يا رسول الله رخص لنا في شيء من الخمر هكذا فقال النبي له يا أشج إن الله إذا خفف عليك وقلت لك يجوز هكذا بعد وقت ستشرب هكذا ستشرب لأنها تبقوا بالقليل انظر إلى شارب الخمر هل شرب من أول مرة كامل الخمر زجاجة الخمر لا هو في البداية شرب شيئا وشعر بألم في حلقه أو في فمه وبعد ذلك شرب مرة ثانية وثالثة وشيء فشيئا تعود فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار أيضا بيده وقال يا أشج إن رخصت لك في مثل هذه إذا رخص لك في مثل الكوب الصغيرة شربت في مثل هذه هذا هذه خطوة الشيطان شيئا فشيئا فهمنا وفجر النبي بين يديه وبصمه، يعني فتح النبي بين يديه وما يدل على أن الشرب بعد ذلك سيكون في شيء كثير. يقول النبي حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه ثمل يعني ذهب عقله إذا سكر إذا شرب حتى ذهب عقله إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمه فضرب ساقه بالسيف هذا. سيحدث هكذا إذا تبدأون بشرب القليل ثم تزدادون حتى إذا ذهب العقل يقوم الواحد منكم إلى أخيه إلى ابن عمه إلى طيب وهو في غير عقله فيضرب قدمه بالسيف فيقطعها وهو لا يشعر ما فعل فعله لأنه تحت الظهر فهمنا؟ قال حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمه فضربه فضرب ساقه بالسيف فهمنا وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا يسأل سائل هؤلاء مسلمون جدد كان الواجب ال ال أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمنون بكذا وكذا ثم يقول وأنتم منهيون عن الشلك منهيون عن مثلا عن القتل عن الزنا عن كذا لماذا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر فقط نهى عن الخمر فقط ولم ينهى عن الزنا أو عن غير ذلك قال العلماء لأن هذا هو الذي كان مشهورا بينهم إذا نظرت مثلا في حال هؤلاء القوم في حال الروسيين تجد يشربون الفودكا خاصة ويشربون غيره ولكن هذا هو المشهور فإذا قالوا ما نصيحتك يا شيخ يقول الشيخ لهم لا تشربوا الفتك ما معنى ذلك هل معنى ذلك يجوز أن تشربوا غيرها لا ولكن لما كانت مشهورة بينهم ذكرت بعينها ذكرت خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم هنا حذر عليهم الخمر أو ذكر لهم الخمر لأنها كانت مشهورة بينهم فلهذا ذكرها ثم وفد بعد ذلك بنو حنيفة بنو حنيفة هم قوم مصيلم الكذاب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم مسيلمه كان مسيلمه الكذاب موجودا معهم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من الوفود بن حنيفه وكان معهم مسيلمه الكذاب وكان مسيلمه يقول ان جعل إن إن جعل النبي لي الامر من بعده اتبعته إذا قال النبي لي يا مسيلمه اتبعني وتكون انت النبي تكون انت النبي من بعدي فإنني سأتبه هذا كان كلام مسيلمة فأقبل, على النبي فأقبل عليه الصلاة والسلام ومعه ثابت بن قيس ابن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من جليد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال ان سألتني هذه القطعة ما أعطيتك وإني لاراك الذي منه رايت إني أظنك الذي رأيت في منامي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه أن في يده سوارين من ذهب رأى النبي في نومه أنه يلبس ماذا سوارين السوار هو ما يكون في اليد مثل الساعة من ذهب فما فأهمه شأنهما لأن رجال لا يلبسون ذهب وهو حرام في الإسلام فحزن النبي لهذا فأوحى الله إليه أن ننفخهما أوحى الله إلى النبي أن في السوارين فنفقهما فطارا طار السواران من يده فأولهما النبي صلى الله عليه وسلم كذبين يخرجان من بعده فكان مسلم أحد أحدهما والثاني الأسود العنسي كان في اليمن وقد أسلم بن حنيفة في هذا الوقت والتد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة وكان مسيلمة يقول لو أن النبي جعل الأمر لي من بعده يعني بعد وفاته أكون نبيا بعده فإنني سأؤمن به وسأتبعه فوصل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي إليهم إلى هذا الوفد وكان مع النبي ثابت بن قيس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وفي يده عصا من شجر التمر الجليدة الجليدة هي عصا من شجرة التمر كان النبي يمسكها في يده فذهب النبي حتى وقف على مسيلمه في أصحابه فقال يا مسيلمه إن سألتني هذه القطعة أنت تسأل النبوة أنت تريد أن تكون نبيا إن سألت هذه العصا إن قلت لي أريد هذه العصا التي في يدك ما أعطيتكها إذا سألتني إذا طلبت هذه العصا لا أعطيك فما بالك وأنت تسأل النبوة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإني لاراك الذي منه رايته أنا أظنك أنا أراك أنا أظن أنت الذي رأيته في نومي ما هذا الذي رأى النبي في النوم؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه أنه يلبس سوارين من الذهب فحزن النبي كيف ألبس ذهبا؟ لأن الذهب محرم فأوحى الله إليه أن ننفخ فيهما فنفخ النبي في السوارين فطار طيب فاستيقظ النبي من نومه فأخبر الصحابة سألوه ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال معنى ذلك هناك رجلان سيزعمان النبوة من بعدي فكان النبي يقول لمسلمه اظنك واحد أظنك واحدا من الذين رايتهما في النوم انت واحد منهما فإنه واحد من الذين يدعون النبوة. فكان واحدا منهما وقتل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم واما الثاني فهو الاسود العنسي الأسود العنسي من اليمن أيضا زعم النبوة وأصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيروز عند لكي يقتله فقتله وقتل فيروز هذا الخبيث الذي ادعى النبوة الأسود العنسي ثم أرسل برسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بقتله فلما وصلت الرسالة إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فيه وأخبر النبي قبل موته أن الأسود العنسي قتل قتل اليوم الأسود العنسي ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصلت الأخبار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وأسلم بني حنيفة أسلم الناس من بني حنيفة ومن الوفود أيضا وفض طيء وفض طيء وفيهم زيد الخيل كان مشهورا بزيد الخيل وكان تاجرا وكان غنيا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخيل وهو رئيس قومه وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقه ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخيل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخيل جاء وفض طيب مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمير الوفد هو من؟ هو زيد الخير هذا طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق زيد يقول ما وصف لي رجل من العرب إلا رأيته بعد ذلك أقل مما وصف إلا زيد يعني كل شخص أخبر عنه يقولون فلان هو كريم هو كذا هو كذا فاظن شيئا فعندما ياتيني اجده أقل مما ظننت عندما يأتي أراه أقل مما ظننت إلا من إلا هذا الرجل زيد فقد وصف لي فلما جاءني ورأيته وجدته كما ظمنته كما تخيلته وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير سماه زيد الخير لماذا قيل لأنه كان كثير العطاء كثير الإكرام فهمنا والحديث بهذا اللفظ ما ذكر لي من العرب إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخيب في إسناده شيء حتى أن الشيخ الألباني ضعفه طيب وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وفد كندا ووفد أز شنوأ وفد عليه ملوك حميا ووفد همدان وغيرهم و هؤلاء كلهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم أمامهم نقف بإذن الله تعالى عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى باقي من وفد نكمل باقي أخبار من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر القادم وزاكم الله خيرا سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته